واشرر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار بريزا نخشيسان قيشينا درس جوارم لو لَوْ باسي بَاسِكَ بالجرد وبلا نشاني ورون كردنوي با أو درسي كرما بالجهاد وبنا التبرك المشروع والتبرك الممنوع. وتأ بيان الركناوي تبرك كامين شرعي وجائزة كامين نشري نجائزه. لدرسي رابردو بيشكيه ديج من باسكيد درباره التبرك كإنسان بأوربا يشتك بركاتي تيا سودي تيا. تو شیخیر دبیلیوی اسلامی لبکیز. جور که نشرین که اسلام باسی کرده و هندی که نشرین خالقی و بی بالگو بی دلیل تبروک بیو دکنو قناعت نواه مبارکو برکتی دی دایا. امرو برای مطیف وی او باس آنها ثروت دکنو ببالگش نشرین او نیکین واه ک تبروکی مشروع کامیه و نام مشروع کامیه. باس بقیه خدمات نودمان خوی عزوجل هندی. شیز دهن و مبارکه. درست تور تبرکی بیابی دوایی کهی بکاری بیاری با ایش خیر جز گیر بید. توی خیر بیته دار، توی بارکت بیته دار. بارکت لخوا و یه خوا عزز جور خودی بخشید. آوشتانی، اسلام دار. بیان کرده و کوه درست تبرکی بیابی. سبب بو تبرک، سبب بو بارکت نج خوی بارکت بخشید آوشت. balgo sababe ki islam daynawa aw karabgee aw kir dawabgee aw jara khwarda ba karbiini tu shi khair debi aw kase ke barakada ka la ka haragaano ishegan tanaha khway azza wajala subhanahu wa ta'ala law shi tani ka dulusa tabaruk bi ubgee la darsi ra bordu ba se ki kurt ban kirdi ot ban أهثاري في غمار الله عليه وسلم لحياتي لا كجيان مابو زندو روابو أصحابكاني إما صلى دا دا مو مو مبارك ده تبرك بيمكن بوسجد إمام دارانش بس ماكر كبيغمر خواص الله عيد الزجكين دخوار دوا بوشفاء أتقول لتي جداهنيش تن أوه أهثار وشون واريبوا إذا ميسر يجيبواه ميرجيم وبارك هنا تبرك. أما الذي مردي بيا صلى الله عليه وسلم أو درجاه داخلة او درجاه نما كتوهارك سيك بره من آل البيت بيا غماري صلى الله عليه وسلم ياخد بيا وجه يا ما مصايكم يعني كسيكم حاجيكم با آثار منه جسد بمبارك بزن أو اخرا ولكن ماتوت وان با اتفاق يك دنجي همو خوندينتان دين, دين اسوانيكان لا شي بيغمبران مباركه لا يهوديتان كيهودين في بل يهودين بيغمبران تسانيجي مبارك وشريفن روح مبارك وشريفة اوش قناعتي بهو همو بيغمبرانك لا جسد مبارك هو شند هذا شو نزايق في غمارك وااا صل الله وسلم بيني انا أو إذاستي زادك دروس خوارجية توبة تبروك نال بلدي زادك دروس شو نقرأه من القرآن والسريان هو معلوم أشكلي باسم ما كن جوري دوم لتبروك مشروع كدروس إما تبروك بيوبين بكعبي بيني بوي خير ما داس جربت هندي مكان نشون هلا ساذعي هندي أمكنها يا كجمع مكانه هندي يشونه مكان ساذعي خويت على داينا او شو انا مباركنا بركاتي بدايا اتواني بيدي اوجه غيانا عباده بخا بقي بخ توشي خير ب كل بركه بيت بركاتي عندي امكنه عندي شنو مكان بركاتي او مكانو شنو انا بودا بيت كتل الناوي بمني توا لوجهي بمني توا ملزمي بكي خوا برسيدي بكي نك اسواري او شو اللي بيدي براضي او بركتها لو موقعها هنا جذر يتو بو شنو يجتر هر كسي بيه يتوشي بركه البيت سرداني او جيجانب كات او مكان شنواني كاسلام دياري كردو شنون بو دازير بوني خيط بو مرجي كي انسان ليدا ففرسي بدن هبكا متابعيك غمر خابكا صلى الله عليه وسلم بمن يتوتيدا ابو عباده كريد بو قيتعاله وكم مكي مكرمه مكي مكرمه مباركة شارب بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم مزقوتي بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم مديني من أبرا بلادي شام أطراف دور بري أولادي شام أو شنانا دروس تبريد تيدا بيمني تواه بيتوشي بركة بيت تواه بركة بيت شنو جيغو مكانكي مبارك عبادتي دا زيادة الخيال لكم شناني ترم بلاهم باس لأنكرت بركاتك مدينه واترافي بيت المقدس وبيت المقدس شلون كانت ناجوزريته بي ني بولادك ديتر بولادك كمان واتبركتك بوجو هوا واويك واخ واخ الخلق يدو بمباركه دايناوا هندي خول لما كبيني هندي برد لما كبيني يا ان مدينه يا ان دارك هندي او بيلي والله كي امهين اولادك مباركه ليده تبرج بكم عليه شوكي الياكيا ناجوزريته شلون ديتر لما كانوا شلون خو ناجوزريته واه وبركات جهودها يا ابي تشلو عباده على بي بس خلجنا حريب ولا او, غلطة. أو أخوي مباركة. برو أجيبك. عبادة كان اخوي مباركات برز زياره اجيك بك وعباده بخيت تعالكم اني وجو خنا خير وفضله شتنزر زياره لو كان هناك لو لا تقدر تشيك بركتنا مع ناجود اللي هل لو يجي المكان ما واتوا. تبارك ياخذ الطلب بركاته لو شلون انا كوا اسلام داري كنت وك مباركن عثمان بروسلانيكا سفرك بوجينا تشو شي خيري بيت كتشي بو هيتاش عباداتي بك مشروع بيت اسلام شي بو بتوفر بوا او انزام بدال اما بري والله سن بو زيارات بو مكه بو مدينه بو بيت المقدس بو فلان جكا ده صاوم بفلجره دركانيه أمش بغلط روشتي. ما كودمان أو موقع مباركه ما بس عن خلو برده هي هر يا. هرأوجو مكانك الأولاتي مباركه كويس. بهواء أو شو لكني وا. أما تو بغلط حالي بقولي والله ما دام ما ك بباركه هرجيك كلغه بيتي له هيدسبي أسامو درجاه وفنزلي دسبي أسامو برد رشكت دسبي أسامو. أما خلته. أو حالي نبوء اللي بابي تبروك. أو شو هناك مباركه عبادة تجازات خيرة. د السايينو خو السايينو دم تاو السايين بدر جاكانو بنت جاكانو رفوا تخت كان غلطيت شو كأو رفوا تخت هيا هني ولاد غير ان وين رست يعني استعمال هنا هني ولاد بناء خالك اللي خالك الله وسلم يغنيوش يغ لما كابي كي دي بخوا صد هزر جات اجري زادرا لنجي بزغدي جيتو او بركته كي دي بركتي او شن او نمره بركه النيوجي جديده بصد هزر نيوجا مزغدي بيغامري صلى بها ماشيو بيد المقدس تيجا سانزار مضاعفة نسر مزقته ثاني تر مباركة لأي داعي ولاتيج مباركة عبادة تيجا زيات الخير و توج بعد خير بتو أجل بعده الله الله عليه في أي مكة ألي جيش مكي مكة والله تو خوشة وسيرين اگر قوم کم میان در نکرده ای او نیازن خراب نباوره قلم در نآزمو توم جنایه مدام شاعترین و باترین شونه بلکه عزّ و جلوه تو لوشون بین عباد و قت اما خوستاین و دستاین دارو دنگه غلبت لی استم دنها تو لحیت که فی غمار فوا صلّا صلّا فرمی تو با لیشام فقنا لی ای شئن ذک فرمی مزجینی بید ودم بؤر رسول الله تعالى بوتي طوب ببو شامبي فلميل أن ملائكة الرحمن باصيت أجنحتها علي لبر ملاهي كان خوي عزوجل بارا غاصتوه أو بس أولاته أوش مكانه القرآن بس سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله باكوبه قريب أقوابه كشورويك رب عبدك محمد صلى الله عليه وسلم لما كوب وبيت المقدس كاول لا تدور بشيء مبارك بل قال اذا زور القران والسنه مبارك أو شنو انا دوري التبرك بيبقى بالتبرك ملازمه معنوي اقامه عبادتي انزامتن بخوته تعالى انك هنا نخروفه بذاتيه امدوان جوري السيم للتبرك مشروع هندي زمان هي زمان هندي زمان هي هندي وقت هي الله وخ تعالى ببركته بي خوزي وعبادتي بخو تعالى في بركاتي ازمنه هندي, هندي زمان هي هندي وقته كات وساته هي على تعالى مباركك ببركتي بدايا لو كات انا دخ وفرسيبكي زياده ما شهر رمضان مان رمضان له لو من جده زمانك مباركة عبادة بخوات على كي يكش الا بركة كاني لو من جاء بسرين واق جنوكة دركاني بسرين واق بهش دركاني آخرية واق الجهنم دا آخرية شوي جتية بي وتريل ليه لو على با إخلاصي خيرك اللي هشتاع وصير صلب وصار وزاد عبادة على بركة دي أشوا أو, أو هاي أو بركة زمانة شو او وقتها باشا سيكي سیجی شو هموش وی شو هر شو با سر تحلل مغرب دووا تنهج بانی حساب که سیجی آخری لهمو که لو شودا بپاره ولی خود تعالشون نجکه زمانی که مبارکه جمعه زمانی که مبارکه فی غمار فرم سعاتی جدیه هرکه سيكي لو کدوس ساعت ال خواب مبارکه خواه مدت آخرین وعلماء قالوا، لدينا عصر، لا يوجد أخرى في المنزل ويقولون مباركة، دو شمان و دو شمان مباركة وقت زمان، زمان مباركة، لماذا تبروك؟ لماذا تبروك؟ لا يوجد أن يساهم نحن، لو كانت هذه عبادة مباركة وقال، هناك اخوة صلى الله عليه وسلم كردوكاني بندكان، همو دو شم و دو شمي برزيوان و لا يقوى عز وجل خافر ميت إلا, همو بنده إلا دو دو هم بلد يخوشهم إلا دوصلوا في بلدنا بيت. يا كم مشرك أو كثي شريق بوقر على البدا. قد لينابولم تاتو بنكاد. دوهم أو كثي قال مسلمان كبين نبيه نبي نبيه. كثي قال دو مسلمان خافر مية. لو دون فربجران. دو شمو شم وبيان كدو شم كدوام برج البيت. لين قبولنا كمتاتا صلحكم. تأعشت بنوام. دو شم وبيان شم وباركان. دايب الحجاء كبصر ما انتي والفجر واللايل عشر او دروجا نرجاي مبارك في غمري فصل الله اكبر تيكدو الذكر تيكدو لديمينك تجي قربان او زماننا مباركة بركتي او زماناش هل زمان خويا تي باشوني هي دو شبناي بوسيشم كي بينشم نارو و تششم بركتي رمضاناتي بمانجي شوان لجي خويا منتو اماش معلوم ا قداري بلقش منقدي زوره لا سروي كيوا او, او زمانه بركتي دي عباداتی که زعتر خیره، هندی عبادات زعتر زعتر خیره لونی کارو جاین تربیکید. جوری شورم ل تبرکی مشروع ک دروس تبرک بیابید طلا بیبرد که دز توش خیلی دیده، خوارن هندی خوارن و اسلام داریک دو فرمیه، آو خوارن مبارکه بی خواه تبرک، آو خوارن مبارکه بی خواه تبرک. اسلام داریک دو. یک لونه زیتی زیتون. زيت زيتون. كخوا فرمي يوقد من شجرة مباركة زيتونة. هلا قرآن بس كلام كزيتون مباركة. يعني في غمرة فرمي صلّم كل الزيت والدهن به. زيت بخوان. خو تاني بيت شوربكن. فإنه من شجرة مباركة. شو كي لو دار المباركة بيلوزيها. أو خوارنة. يشتر لو, بر... لو خوارنة شيرة. يعني ماش اللبن. عايشي داكي ما درت دا فرمي في غمرة إخوة. صلّى الله وسلم أجر هذا بعثة بماله. شيل ما هو بهدا يا كم في البيت بركة أو بركةين؟ ثنتي لماله ثنت جام بركة ثنت جام بركة دبركتما هيا؟ أنت ما هو توها؟ أو زيتونة مباركة ما حبة السوداء حبة السوداء وترشكا درس أبي خوي و في قمر فرموا حبة السوداء شفاء أبوهمونا خوشك إلا أبو النبيت عجوا أو خل مايك أر خرما خرماج مباركة درس تبارك عسل بس بس كلام كوا شفاء خرشي زمزم في غمر فرمي الزمزم طعام وطعمه خواردن لبعضي خواردن شفاء بابي أبي بعقل خود او جور خواند نا، او جور خواند نا، که خواب مبارکی دانوا، بکار اینی بو تبروک، اگر خواب برکتی تیب که بتو، شفای تیب که بتو، چون شهادی فای مبارکی شفای تعالیه اما تن جور ل تبروک مشروع، با تن جوری ل تبروکی ممنوعی بانک باز بگین که وا خلق تبروکی بیا کار. لا لا ينبا وكواء مباركة تبروك بيوكل بلام يكم أساسينية يا كم تبروك في أوتشاكان رحمة خالك في أوصلحان بيو يقول أقرب في أوتشاكان حشمة مكاتب تبروك طلابي بركة بجسده لاسي في أوتشاكان وجلو برجو برموج استيان لدرسي رابطو باسمكير إمامي شاطبي لك تجيب الإعتصام فرموي جائزنيا لدواء مرنني في غماري تبرع بلا شوز جسد و اثري تا كريت تافرين اصحابك الاقل بكر وعمر وعثمان الا علي ششوي انا شون شلون پیغمبران خويه تعالى بو حلاكه ابن متولي او خاصه خويه تبرع الخاصه خويه شلون امان بتنابيت همش أما بتنابيت لو دايم بدي او دا كداخلته بي توجي بيدعوي توجي هلا بوي توجي غلط بامي تاء ناقبامي شاطبي برضو زور بعي علماء محققين أهل السنة جمعوا فرمن لدواء مردي بياقمر خوا هيدك سير درس نية دس فيب ساوي لبلا شكى ببر ما وقي بتوكي جاني بني نفكاني بجلبرجي متبرق أصل أساس نية هركسي أولي دعاب كات بدعي كدو لا دعوى زورك إمره هاي عليهم ش سيد ممن بياوي جاك المورند أو السفن بليستنا وسرجلاكم بليستنا وتبرك أصل أساسينية. لقال أبو بكر سيدنا كنا توجي توجيه. لقال عمرنا كنا كراوان كمباشرة من الجنة لقال عثمان عليهنا كنا كراوان كوازة وغزوري في غماري خالد صلى الله عليه وسلم. لقال أبو بكريت. اشتيه غلطة. إنساننا كتوجبنا لهم عصر خمان. والله انحراف ينكدوا لحق لا عنده. هيد بقية جابينية. بس تقاليد عليه في غماري كم لي كم. ولكن في غمار خاص خويه خصوصي دي خويه. أجر أوهم أصحابي في غماري خوا يرجع لقال أبو كليان كرد، لقال عمر يانك رد، بون يانك رد، وإمامي شاطيف فرمي إجماع الصحابة كان كأوشفنا كرد، لقال فزت رايا بيجري في غماري خوا، بل في غماري خوا، بل مرني في غماري خوا، أو دار داخلها صلى الله عليه وسلم. بلان، هندي خلقان الخرافات كان، أهل الخرافات، كألف أهل الخرافات نبي بيننا خوشي، وهذا خليك شيء رفوسن ببي كان دائما بدوري قبرو بردو مرقدو قرو بردو دارو ترى كوشواد يعني وثنيت دينه كان دينه وثنيتا أجران أجران بوشتي لاواز ضعيف بكم بحجاء كدروس تبروك بأثار الصالحين يجي لو حكاية دروها البصراءنا كموضوع أصينية هراني بأسلوبه دام إمام أحمد كول حملوه أحمد كول حمل يك يقول إمام إيه اللي سنوج معه دعاء كم هو الهندية كتابة ببسنة علينا كجوا الإمام أحمد هركاتك الإمام الشافعي قم يسقي مشوار دايا أراك إجوران أشوف أراك توصي أو دفع برزوة ياخد إمام شافعي قبلكي بالله عليكم قال أم علي بنا أم امه لعصر صحابون يذجون كتب كان اخليتوا ظل الشيخ دور بيت الحق او قميص يقتل صوتي او قميص يدير خناوه ام دي زرب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 أبو بكر الجزائري دفر من الله والله أصل أساسية بسنداً هردي عيب بходит بكى بدم حقيقه حقيقة راستي لإمام أحمد الجرنوا نوى من ذلك وقد دفر جاء إليه رجل جاء إليه رجل فمسح يده على ثيابه أبيه كبراه هذا لإمام أحمد دس خلف الفلكيو ومسح به ما وجهه دم في الصري فغضب الإمام أحمد وأنكره ذلك وأنكره ذلك أشد الإنكار بتندرد الدائرة زور بتندى, بتندي فلمي عمن أخذتم هذا الأمر أمر شو في البني لا في البني إسحاق ومن بلا في خلقه أمر رواة تبرك الحكم الحكم الجدير تبث إذاعة المشروع والتبرك الممنوع للعلياني تماشي جوان جوان أمان تواه نج أو ديعبدون في أبراز الزواج محقق ابن رزين بن لا شرحي أو فرمدي في غمار إخواع. صل الله وسلم كده فرميت من تشبه بقوم فهو منهم. هركسي خويب شبهني بهرقميك أو جلوانة. دفرمك كذلك المبالغة في تعظيم الشيوخ وتنزيلهم منزلة الأنبياء هو منهي عنه. دفرمت بهمان شوا. مبالغة كردنو زيادة الروي لا بجودة دلاني ما مستعان. منزلة كان بدئي بوك منزلة في غماران أو نهي لك الحرامش هي في غمارانية. تؤمن مزليت بديتي كوابح حرام وتوانا إما الزور جلنا وكل وريء بستين خرجوا هيا على تخواد جماني كده حاجي بوتبروك مو مفرق تخواد ولا من والله بس من ما مصا تخواد ولا اشتق من اللي بكره بوتبروك هرب أنا سأناك أنا ما مس الطوارق اللي حسبنا الطوارق اللي بس بالتبور خلنا نقرأ كده من زومو باركها قل تبارخنا نقرأ بوية مبارك بو سكيتري هي خواب تعبتي بتو ناردوها يعني بارك يقرأ دوين دو بأخل أبوه يقول له مبارك والله بارك مليونير هي خود دائما ماشاء الله ساودة سخرجية بوت مليونير نمشتنه باید مخلع دو بیامینید خرافات اصل اساسی نیه هاتون آدینی خویت علاوه یکی ترلو تبرکانی که ممنوعه خالق جاری کدوار الان آم مکان مبارک تبروچ بیا و بگم بلقی لسرنیا هرب خیالاتو به حیااتو به خوو برای خوامو پیم وایو پیم ساکو پیم قایس جگ و کو بردو تایرو زیحی مکان چیسایی که بیادیه و هر بردی مکم هاورد به تورک ها 5 بتو، 55 بتو. تو خواب با فلانگز بینیارم دم شوی سال شوی کلم ناری نبیت، منم سعی دارم اولی گخوی و سیگخوی ناری بیت، به تورک. ات خواب او بردی بینیارم با حادی فلانگز کالن جدی بان، او تکنولوژی ثاقبیت. ت بردی مکم هاوردی تو. پر ام اسطو اساسی نیه. یا خود ولاد تو خوابم پارساق ماشل بد زیوله کعبه بریمه. یا ام خواهیم. و نه سعی يان ده سم زوج سايبه كعبه ورد سم اسكن اما زوجاتچني بلاي عندي كسل حجازي بين عمره هر خوي اقفا عادي جسمه جسمري ما تشي بو شيلس كعبه بيويا اثر ليجي شويه وانيجي اما هم خيال دروس دگين اما نه هموي بابن مايا اصل اساسيه اثرك ولا أبي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 مدينها هي جيوي بيبيتان من جزر ده ياخذ اوپن جركاني هي زمان تركا صاله دواي بيقمر خو سلام او ميبرن دروس كده او جواري لدا يعني سان صط صاله دواي بيقمر كلك وفاجي او ميبر تخلد الرزق خو داس بيقمر بيوني دراوا باي بيوني دراوا نا جيبي أولين ده اسمساو من بركة وده اسمساو تحتو قابي بنجرقيا من الأولام تعلم دولام يا كم بدعية كفي غمر خواب ما يخوي قبولنا كمليات أجر بري واضح خو أو بنجري إستا أو ديواري ما أدبي خمر الخصوص اللهم أو من بري إستها يا هين زمان تقول كأنه عثمان كانا خو بيعمر خود اسميهن دواء ده بوش من شوار پینسا صاره، یکشست حاوسا صاره. کل بگذار زیادتر لذتی پیغمبری خاطری که دارستی اینکه دو او، خلیفه اکاته دارستی اینکه دو پیغمبر نمادو. باشه من او بی عقل نیستم سامبو دیزام بابلم تبارو که ندستی پیغمبری به او بی درآوا، او درآوا. بقال خون بکمن. اما بعضانی اشتان کردیم خواهی تعلیمیم. و هندی خب ببینی با اینکه آسیب و سفر و مکه و مسیح و جگانه، این تماشاکی خویه بو ماشين بو اشكودي ثور بتشي اللي يدورك عند نيوشكي متبروك اصليين اشيبو حج يا العمرة هادشي يكون كالبلي اقريت تجي الجنودية اوك سنة العمرة تاع مسجد قباب تشوف في قبر فرهمه رسول الله دورك عند نيوش لقباب كي توك عمرك وايا سنة توين صدني قبل ثاني حدكي سنة اللي بديت السلامي لبكي او انا هيا اما اشي اقريت كاع ما غاري ثور واشكودي ثور ما بتنيجي بك متبروك کام خواری خرائا، بچی نوشیدیم تبرد. پیغمبر خاله چه لذت داشت موه، بچی لیو داشتیم تبرد. تو زیجان نشکه و بید. لکه چه پیغمبر و چیکلو؟ اما هیچ اصلی نیو، اساسی نیو، اصحابش توای نکلو. یاد جرید الیا، بچی موقابی پیغمبران مقامی آولیا، لکه دانشونه، لکه شن آوان دانشیم. تو قلب کم دار، کم سیبرد، آولیا لکه کن دانش تو، تو زیلو سیبرد دانشین، باس کویی مدبره کدین حاضر ببرمان کیویت. اصلی نیو، اساسی ن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 ولولا الاسناد لقال من شاء ما قال اگر اسناد ما بوايا هر قصيقه قيسيك اديه فاضي الاسلام بلام الحمد لله امتي الاسلام ناسراته بامتي اسناد هر قصيقه هر قول يثبيت هر عقيده ماذريني اي ما عرض لك لس القرآن والسنه اگر قبول يكرد قبوله قبوله فريدن امه تبرك مزعوميك بس ما كرد قران وسنه هم فريدن باورنا بيچريا بالا اي توش بيت ابي توش توبك ولا اخو تعالى قالتهو شو يا امامي الرسول رحمه الله بده فرميه باسي الصفات الجاهليه أم صفات كان كل شي في ام صبات يجوب قرن ده وكان لاهل كل دار من مكه صنم في دارهم يعبدونه على خلقي مكه هم مال لما لكان بيتك لما لكيب ام فرس فاذا اراد احدهم السفر كان اخر ما يصنع في منزله ان يتمسح به الا غير خوال مالخو يسينه بسفر بكاه دعوه كالباليك أشايف يتعيوه آخر شد لما لو أكرد دس يساويه بتكيب بخوي المباركي تسبي أساويه وإذا قدم من سفره أقرر لسفره بقرر يتوى كان أول ما يصنع إذا دخل منزله يتمسع به إذا كانت مالوه أتوبوا لي بتكيب بخويب أساويه وإن جاءتوا الله سلام عليكم تحبتوا لي كده آخر شد لما لو أكرد دس يساويه بتكيب هاتنوشي لسفره كم تأوه أقول حر لا يدرس في إسالم، دم شاي في إسالم، تعالج هذا مال؟ ده جاهليه لأنو إسلام توم بينتوه. إسلام أمتي لا إله إلا الله، واتلاه معبود بحق إلا الله. متابعتي في غمرو خابي الله عليه وسلم يا أخواني بي الله لا عز وجل. أو دينه. أما تود برد يبردو، برو، دارو، مرقدو، جمتو، نشتو، شيء؟ ما الله اما تبر ورض ربي يا حساكم ضر لا يا اخواني براستي يعن الله يخاولك زيجدج بيه او الشرك اللي جاند ابي خد طقوغي بتحنيف وموحد برسالتي اي يا بردي عراق لا قل بردي ما باقي هي بردي البرنيه داري عراق داري مكه داري اردن داري السعود داري شمو دار درميه ادرم السنوبر او توه او جوز او مازو او بروا او عقوله او شي هذا او دارانيه شي برغي مول خلق دي خويا تعالى خويا تعالى داينا له لانه دارو دركو بردو دايناول دليل بو برد تبرك ببرد حجر الاسود قابل اگر بو بو اي اگر ببرد حجر الاسود له برد كان شاكتر بو بو بلا عمري كل خطاب تفرمه عمري كل خطاب كتبه حج يأخذ عمره السوران جي ديار حجر أسود ما تقدر تفرمه أي برد خبرد ناي بس, بس أي برد والله من أزانم تو برد نبي بس متابعتنا مو بياقمر خوا، أما من متابعيه بياقمر خوا كم ماسككم، ماسكناك يقول بقول حسابنا الحكمة اللي جيه، نزلت هنا قازانش، تبارك بيونا كده، بل ما إما كأجد أو دسرق أو دستخ أو جماني أو تذبيحاتي أو استيواك في أستوعية، خليك خليك بو مباركي أصحاب استيواي نكدهوا، كوابو هند قصة لنا وعرب، فلان مرقد اعتباتي مقدسه يعني او درجه مقدسه كان هل الدرجه تجي رواه يتخرب رغيده بباري بباريه والا اخوات يعني فلان شلون باب الرجاء اليه باب الرجاء اكو له حديثاته و لكم اياته باب الرجاء اعتباتي مقدسه وشوني بقدسوا مقام ولي ومقام اليه لشهادتها من القران من السنه او دون جدين او اللي دون النبي ما يباطلوهم مزيادة ابي واقد لي في صحابيه بغمر فاي اساسا ده فرميه وقت اخوي امته هازه اسلام بووین تازي اسلام ودياله لفتح مكه ده فرمي شوين برو حنين بو غزاي حنين كبيري من مشركغان غير خاپرستكان بيدينغان داري گور گوريه داري سيد داري نبك، گوراء شمشيرخان فيها رمحو الرمح تلك مكان فيها بنيتي وكام دارا مباركو، او بتبرق شمشير فيها أرأيتم شئت عتبة واتفيت توحيد نبوي خير ترافكاء ودم أي رسول خدا اجعل لنا ذات أنواع ين اجعل لنا ذات أنواع كما لهم ذات أنواع تقارب إمجد أو داران دياركاء شن دياركما بوب شاند إمجد كبيال واسين شمشيري في رواصم شمش متبرك في غمار خفر بي الله أكبر إنها سنة خوالها موان قورت والله أول سنة خوابي تشبه الجبين والله أو قسي أو قصي وقصيب لإسرائيل وبموسى فرموا بني إسرائيل خوارز جارك هذا صفرعون كتونة أو بالآوينيلوا بينيان كمال خلقه لقى برسيل وجان موسى تقاتوش قابي مداريك وبيكرش ياوي برسيل والله إيو جاهين أو قصي أو لقصي وأنشد من بعثان ذكر قول لا إله إلا الله يشتهدتان قنعتان بما ودارو برد مرتبة روحه مباركة يا نيانزاني في غمار خوار رجع يداه واش كيوان نرني إيوه مسلمان اللي لا يخوي تعالى لا دا يدار دا وفي غمير خواص الخوي هات بناء عرب بناء مشركان او اي لقداقات كامن تبركه او مباركه او فرسه خوجه بمساوات او هم بدعيه خرافات الشركه بان جاني كرت كاونه منيت ابرو خوفي على بابا او منيت في حياتي صرف حياتي سرف كرت لبناء يتدين خواتي توحيد بقينيت ام خرافات الشركه منيت ام روش بجد ملاوا ما مساو بان جيوك يعني دينك امان مخالفه بديني في غمير بيغمر الاخوه ديج توحيد دين شركه كم ينقبل دين دين حنيفيه يعني دين وثنيات دين حنيفيه اساسا بات ياخذ بما مصاب زين بلان حالي نبغي دين حقا شباب تفسير لا شرح في في صلى الله, الله, الله ولا مرواني سويدي استاذ فهمت خرجت مع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه من مكة إلى المدينة فلما أصبحنا صلى بنا الغداه ثم راى الناس يذهبون مذهبا فقال أين يذهب هؤلاء قل يا أمير المؤمنين مسجد صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم هم يأتون يصلون فيه فقال إنما هلك من كان قبلكم من مثل هذا يتبعون آثار انبيائهم فيتخذونها كنائس وبيعا من ادركته الصلاه في هذا المسجد فليصلي ومن لا فليمضي يعني فليمضي. فرمي أم صح أم يا تابعنا لقال عمر يقول ريح الطاب رضي الله عنه قال لما كنا ودربنا برمضان جالينهوا لرجع شاب بسلا هذا يوم ماينهوا وبعانيكزو عمر يقول خطاب بيشنجي وما كرت نجيج بعدين بجماعة كذا نشين مذكر خمننا بيني هندي خلق اهوا ورندي اهوا وديال فرميهم خلقات يديك اهوا ورندي هادي في نصمان وقت اخوي انا ياكم مزلو ديك فيغامل خولوجيك تيفريو لي نوجي كلدو ولا كات نوجو شو الاستئمال لا ما دكا نوجا نوجبانيا قدر ما دكا نوجو هذا مستمر ديان و ما تکانی پیش اوه آه به یه لکشون. اگر آن بوشونوار و آثاری بیگمرب سیبری بیگمرب دیجی بیگمرب جیلو جی بیگمرب. ده چه برات کنم. آوان کدیم بکنیستو بیع بیع انجی معبدگایی کو عبادگایی. چی پرس میان؟ فرمون یهوش خریک آههای دکن نخر هر کاتیک تیپاربوی کد نیوش لیوی برو نیوش كان يوج تيبر بربروه يوجي مكة شو أثري في غمار مقره بره شو أثري خليفي المسلمين عمركولي خطاب رضي الله به وعثر في غماري ليه لك لاني كان يوجي ما روبيان بربه أولير يا مثل أوديتك يوجي لادي في غماري خواش قدرًا تي فربون ليو كان لا دي معقول اللي يوجيكم مستمر زيارات لي كان يجني رجال نو دي ورا نفضيلته يعني ان الرزق تعبته هيك شي جونيها فرق كان يجني رجال تبو اجك او شنو واروا اثار ركنه غلطه ايش اسا تكون هي فلما بان قلادا ولا علينا مشو النبي دانيالا قلت الاودي اول واودي اول را بوك وقال النبي دانيال يباشل يربو سلسل سزمان ليه دانيش توا كدانيش مخيچك شيء لقيتوه أتى والله توزع داعشين بع بحيره والله خرافاتو بدعيو أصل أساسينيا بس ما نقول الأوداري كبيغمر يفضل بعيدا ب أصحابهين لجري فيو شجرك رضوان أثرك حسن هي كعمرك في الخطاط دي سمي نفري أو خلق بوتي دي سر أودارك أودار أي في المسلمين أو خلق قالين أودارا كبيغمر يفو بيعتي جردوه مبارك وتبارك وتيما جيرسي بارقي فنبونه مبرنا نبنا بخلص فير أوشنا نبي تبارك لا أبو بصري خفاري ده فلمني الرجاء جيشن أبو هريرة أب تور أبو هريرا لا طرها تموه أبو شيوطور فالمؤمن أين اخبلت لا أي أبو بصرا قال من الطور صليت فيه والله لا شيء تروم شو اللي نجب هذا المبارك فرمي اما, أما لو ادرتك قبل ان ترحل قبل ان ترحل اليه ما رحل ما رحلت والله اقربج ما فيش فيت بيش يبري ما يجري بو اي ابو ري اي اللي بيغمر خوان 22 وصفر ما لا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد درسني خذ قداري كي بو سفر بتايبتي الا بوسيمزغرنا بيت فرمي مساجد نگود مشاهد، مراقد مقابر مزار، ہیں فرمي دروس نہیں ہے السفر سفر بکئی وہی چھو نے ایک بنیادی عبادت الا وہ صیام مزگوتنے بیٹ فرمے مسجد حرام مسجد هذا ومسجد الاقصى دروس تھا بتائیبتی برو ابو مکہ بو عبادتن چھو نے کی مبارکہ بتائیبتی برو ابو مدینہ چھو نے کی مبارکہ یعنی مزگوتے پیغمبر المقدس چھو نے کی أما غير أوصي مزجوتة بتحب تجيبوا يبرواي شدوا رحاله ببيخود بيجيده وشرعيمية بو, بو أوصي مزجوتين بيجيده شرعيمية مثل مشاهدو مراقد ومقابر مزارات ومن هذه أصليا كخلكش لإيران وديا بيجري بعراق لا جري بعراق ربو إيران أبو لادبو لاد بدير بو بو قبره ودير برديه بدير كلاج برديه, بردية. والله صراحته بيدعية والله الشرك كلي أبارينه وداوي اللي كان با خالق دستی زور بیت. بعضی دل خبر زاری کی داره؟ اصلا هند لا یابان، خوی یابان ملتی که آنها پیشکوتن، لا تکنولوژی علمی عصر کس نگفتن؟ لا چلوش بیتی چی؟ آن هیلم معتبری برستیت، بوده برستیت. امشه هادا برزت هیا پروفیسوری، همچی او بوده برستیت. لا معمر دروس کرده. لا هندستان، سند طبیعی پیشکوتن، گه برستن هندی که آن دیگه مشک برستن. یا خو هندستان، یا خو چین، یا خو لا همولا تكن زورتنهم، وكون الزبي زوركي دول تكأنوا. آية الزور دليل من، بلان قيمة نية. بلى والله مادام أوها مو شهادة دارا، أوها خلق الزورا، بوزا برضه جرا غاصتا. نخير. بسبب بنخ نخير دواره بليه هذا باطلة. أي باش أو بياكل دكتورة هي، او شهادة زور براز، باشهادة هي باطلة. بهماش مركب دار براز فغاسيه فرسلها بخدايا بوكسيتنيه سبحانه وتعالى امام ابن تيميه رحمه الله قال بها كما فاما اذا قصد الرجل الصلاة عند بعض قبور الانبياء أو بعض الصالحين تبركا بالصلاه دي في تلك في تلك البقعه فهذا عن المحاده لله ورسوله والمخالفه لدينه وابتداع ديني وجب لنا دين لم يأذن به الله كتاب اقتضاء الصراط المستقيم ده فهمي هل كذا هر فيها بك طيبتي برو ابو جير قبرك كذا يعني قبري بيغمر كذا بلا توش تبرك ابو نيش خير تر لذلك او جهادي خو بيغمر اخويا او بحقيقه المحادهتي خو بيغمر كتابي اقتضاء صراط المستقيم رمي في النواة أم تبرك مزعوم موهم باطلانة؟ كهندي خلق بان يبوك ملا ملاوة بناوي في النواة بلان حقيقة عالمو زانانين بتوحيد بسنوة غمر إخوة صلى الله عليه وسلم أوهموا حديث آثار بسنوة خزبتان هرهموا حقيقة دجم تبرك باطلانة أماني موهموا خيالات أريد الرائقون بابوشونی خوامایا پیام وای تقلبی کلم بیاور سید او امش آن عوامان بیامار فای واعل نازنام کرای جیگ بگین او کرای خوزرینی او کرای امتی مشتی تو بازیگ ما ماست اما لوگوی درمانه تحو قرآن حکم نکار سودا خواهد گرفت های علیک هاک بار نمتشکیل نمیند کفر ملت پاک و بیه دین با پاکی با خود ما ماست تو باز توحید توحید كل اللي خلق جري شرقة كفرة بداءك مشتنيه مهم ايه ما كون يعني وبعد جابكين بوحب بيخوى بعد فرق بويخوابنا مهم كون يعني وكاتب ايه ما تونا در سنوقي البرلمان دع خارجي او خلق البوتيتو. تو توه خلق فيت بندى خوى جامندي او كلا سلف توه ديني دي خوى بخلقيني باني بمريد سعادة جب بمريد نقيده آواته او خلق بوهم رابع مهمودين بخلفياني اسلام بخلفياني براسي جوي وشك بخواتي حب اخويا كشريك من الكفر منه الالحاد منيتي تولي استاوا دغنا كي شواروج دنا كي نو لا عالمي داربيت او هيك قال لا دعو من حريفه كان تجي دعوي في غمرانا صلاه والسلام يكونا سربيا هيك يتل تبرك هيك الدرزي كوتاي تبرك بهند الزمان كا بس التبرك ممنوع ما كل بهند مكان تبروكي ممنوع بهندية الزمان، شوي إسلامي او شوي غمر ولاده بونا بو كل اللي بلغت ما, ما حديث، اتخادين غير الدين غير القران الحديث سيد الدين هذا ما قاطع هي غير وا ومن غير الاسلام دينا فلا يقبل منه انا مصان في لما كاو أو او روجا كان حفلو اهند مباركه يعني في قامل قال غزوي بده سر روجي غزوك تاريخه كان حفلو اهند روجي مباركه روجي بركات بانتهاء يعني روجي فتح مكه كان روجي تبرك مباركي حفلو اهند أسط اساسيه لو ما إما الين لو كان خيرا لسبقونا إليه اجل اوانا خير بيا ايش يا اصحابك أنكل أو انا لبي انها شو اجل اوان جبيله وما كان ربك نسيا والله ديننا شيء بيديه محمد بامته كبريه او خير ما هر خير هي بيغمرنا فرمير في لا دو صحيحة. والله هر شيء خير هيك اللي ديننا بيدو منا او شر بيتميكن ليش يقول فرميه هسك دوله قوات اللي زيك كاتوا بيدن متوا او وي لا اغر اللي زيك تاكوت ميكن تخواك اما خيره بيغمرنا دين ناكر اي بده دينك جوا بو بيماينه وتوا يساري ای باید خوای ایبو بیکر کجا خوش نیکر ایبو بیکن لذا این مردی خوی ابو بکر ازانی عمر ازانی علی عثمان علی طالح زوی سعد سعید ازانی که بیرون شکوش کن لهمو حیات مجاری نیکر جالب هم از زعده خسана هم اما بی اما افلاسیا کن زانی تو تبارک بهندی زمانو بهندی شون اما لین لو کان خیران آخر خیر وایو شاق وای اما او خیره ام بچینایش هرچی خیره گرو کدی کردیا نه ام پیونه دينيان قيان بمبر بردينيان لا بيران نتشو أما ينبيرتو وإنه شارخوين أما أخوان بيكان أما تبرك بذعانا شركانا ممنوعا هذا النووي الإسلام لرقي يكم روافض رافضة لرقي أولوها جدنا هو إسلام وهم خرافاتا دهم لله لرقي أهل طرق أما هم طرق طرق طرق كداوبي عدخ لرقي أولو الإسلام وهم خرافاتا اوان يجب يا اخي توا وبفرطاتالو قبر برد واحد احد يجلو توا واش ظان بناوين باجي خلطيه كن امانن بنو ودبارا بناو وسنيتو شاء الله لو بدورين اهل السنه جماعه فيهم قران وحديثا ميزانك هرق سيك بر عقيده كي این سرچالمان قبول نکرد فری دین او نمانیه بله چون که دین اوی کخوا او نظری که بو پیغمبرگی پیغمبر او راجدین نبوده امام مالک فرمیاد اوی او راجدین نبوده است ابرو نباتیم پیغمبر خوا وفاتی کرد دین کامل بود یک تو یک عبادت کنایه اسلامه و یک عقیده کنایه اسلامه ولی قرآن و حدیث نبیه بدیع و باطله دوام نخواهد گرفت مهرمان لبرقاهتنا وجوانا كانوا وصفات برزقنا وناخن ما خلق بيت. خداي إصلاحي على المبكي. لجناه خمنو ديكو بقنا خلق زيات اللي بديش على زمانكي. بمن كيدمو واحد لها موجة لغناش شباب ديرماكي. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.